بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون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 ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم قتل بعد ذلك زميم أنت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 ولا يستثنون فطاف عليها قائفٌ من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتناذوا مصبحين أنقضوا على حرفكم إن كنتم صارمين فَوَقَعَ 111. طلقوا وهم يتخافتون 112. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 113. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا, قالوا إنا لطار 119. <محروم> قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 110. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 111. فأقبل بعضهم على بعض يتناومون 112. قالوا يا ويلنا 119. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون 110. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء فَلَيَأْتُونَّ بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ 113. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 114. وأملي لهم إن كيدي متين 115. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتفون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراب لنُبِذَ بالعَرَائِحَ وهو مذمومٌ فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإني كاد الذين كفوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون